ولكن يجب ان يكون هناك افضل من المساء والمساء والمساء والمساء والمساء والمساء والمساء ت ص ف ي ة القلوب من أ د ر ا ن ا ل أ و ز ا ر والذنوب قال ا ل إ ي ض ا ح الثاني في بيان م ع ا ق ب ة النفس على التكسير احنا لازلنا في المحاسب ة بدانا ب ا ل م ر ا ق ب ة وخرينا إ ل ى المحاسب ة ا ل إ ي ض ا ح الثاني في بيان م ع ا ق ب ة النفس على التكسير قال و إ ذ ا حاسب ا ل إ ن س ا ن نفسه فلم يسلم عن م ق ا ر ف ة م ع ص ي ة وارتكاب تكسير في حق الله تعالى فلا ينبغي أ ن يهملها ف إ ن ه إ ذ ا أ ه م ل ه ا تهلى عليه م ل ا ب س ة المعاصي و أ ن س ت بها وعسر في طعمها وكان ذلك سبب هلاكها للنفس بل ينبغي أ ن يعاقبها ف إ ذ ا أ ك ل ل ق م ة فيها شبهه ل ش ه و ة لشهوه نفس فينبغي أ ن يعاقب البطن بالجوع و إ ذ ا نظر إ ل ى غير محرم ينبغي أ ن يعاقب العين بمنع النظر وكذا يعاقب كل طرف من ا ل أ ط ر ا ف يمنعها عن شهوتها هكذا كانت ع ا د ة السالكين لطريق ا ل آ خ ر ة وقد روي عن بعض العباد أ ن ه كلم ا م ر أ ة فلم يزل حتى وضع يده على فخذها فوضع يده في النار حتى نشت عقب نفسه وروي انه كان رجل من بني إ س ر ا ئ ي ل يتعبد في, صو... في صومعته فمكث زمانا طويلا ف أ ش ر ف ذات يوم ف إ ذ ا هو ب ا م ر أ ة فافتتن بها وهم بها ف أ خ ر ج رجله لينزل إ ل ي ه ا ف أ د ر ك ه الله ا ل س ا ب ق ة عمله فقال ما هذا الذي أ ر ي د أ ن أ ص ن ع فرجعت إ ل ي ه نفسه وعصمه الله تعالى فندم فلما أ ر ا د أ ن يعد ي رجله إ ل ى ا ل ص و م ع ة قال هيات ه هيات ه رجل تريد أ ن تاسل لها تعود معي في صومعتي لا يكون والله ذلك فتركها م ع ل ق ة تصيبها ا ل أ م ط ا ر والرياح والشمس والثلج حتى تقطعت وصقطت فشكر الله له ذلك ف أ ن ز ل الله في الكتب ذ ك ر ه ورويا عن بعض الزهد ا أ ن ه تكشفت له ج ا ر ي ة فنظر إ ل ي ه ا فرفع يده فلطم عينه حتى خرج وقال إ ن ك لحاظه ل إ ل ى ما يضر فهكذا كانت عادتهم في الحزم على أ ن ف س ه م والعجب أ ن ن ا ن ع ا ق ب العبيد و ا ل إ م ا ء و ا ل أ ه ل و ا ل أ و ل ا د على ما يفعلون ويصدر منهم من سوء الخلق ونخاف ان تجاوزنا عنهم الغوا نعم ونخاف ان تجاوزنا عنهم وطغوا ثم إ ن نحمل أ ن ف س ن ا وهي أ ع ظ م ا ل أ ع د ا ء لنا و أ ش د طغيانا فهي أ ح ق ب ا ل م ع ا ق ب ة هذا ا ل م ع ا ق ب ة و ا ل م ح ا س ب ة كي ف ع ا ذ ب أ ن ف س ه م وقال ان الله ا غفور رحيم ا ل إ ي ض ا ح الثالث في بيان توبيخ النفس ومعاتبتها اعلم أ ن أ ع د ا ء عدو لك هو نفسك التي خلقت بين جنبيك وقد خلقت أ م ا ر ة بالسوء أ م ا ر ة بالشر ق ر ا ر ة ع ن الخير ف إ ن ك مامور بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل العبر إ ل ى ع ب ا د ة ربها وخالقها وتمنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها ف إ ن أ ه م ل ت ه ا شردت وجمحت ولم تظهر بها بعد ذلك و إ ن لازمتها بالتوبيخ و ا ل م ع ا ت ب ة والعدل والملام والعدل والملام فلا تغفلن عنها س ا ع ة و ا ح د ة عن تذكرها ي وعتابها ولا تشتغل بوعظ غيرك ما لم تشتغل أ و ل ا بوعظ نفسك فقد اوحى الله تعالى إ ل ى عيسى عليه السلام عظ نفسك ف إ ن اتعظت ف ع ظ الناس و إ ل ا فاستح مني وقال تعالى وذكر ف إ ن الذكرى تنفع المؤمنين وسبيلك أ ن تقبل, تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وحماقتها ف إ ن ه ا تعذر أ و تعذر بفطنتها وهدايتها وتشد أ ن ف ه ا واستنكافها إ ذ ا نسبت إ ل ى الحمق يعني اذا نسبت, إلى يعني كذا نسبت النفس إ ل ى الغوى و إ ل ى ا ل ح م و إ ل ى ا ل خ ط أ و إ ل ى كذا تراجعت النفس عن الهوى وعن ا ل م ع ص ي ة التي تريد أ ن تتحمق فيها و إ ن جلس ا ل إ ن س ا ن يمني نفسه ب ا ل أ م ا ن ولا يحاسب نفسه و ل ا ي أ ت ي عليه س ا ع ة في يوم ه او في ليله او في نهار ه يقول نعم أ ن ا اسات أ ن ا أ خ ت ا ت أ ن ا عطيت و ي ه ا ا ل نفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء يعني أ ن ت ي ا ر ت ك ب ت كذا و أ ن ت ف ع ل ت كذا و أ ن ت و استغفر الله العظيم و و ب إليه ي ر ج ع ا ل إ إ ن ن س ا ل ى الله س ب ح ا ن ه و تعالى هذا هي ا ل ت و ب ة أ ما إ ذ ا جالس ا ل إ ن س ا ن يتمادى و جالس يعيش ع ي ش ة ا ل ب ه ا ئ م لا يدري ماذا ارتكب ولا يدري ماذا فعل ولا يدري ماذا جنى هذا ما فرق بينه وبين ا ل ب ه ا ئ ن اصلا فيقول لها ما أ ع ظ م جهلك تدعينا ا ل ح ك م ة و ا ل ف ط ن ة و أ ن ت أ ش د الناس ع د ا و ة وحمقا أ م ا تعرفين ما بين يديك من ا ل ج ن ة والنار و أ ن ت ص ا ئ ر ة إ ل ى إ ح د ا ه م ا على ا ل ق ر ي ب على النار على القرب فما لك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو و أ ن ت م ط ل و ب ة لهذا الخط الجسيم وعساك اليوم تختفي تختفينا او غدا و أ ر ا ك ترين الموت بعيدا ونراه ق ر ي ب ا أ م ا تعلمين أ ن كل ما هو آ ت ق ر ي ب و أ ن البعيد ما ليس بات أ م ا تعلمين أ ن الموت ي أ ت ي بغته من غير تقديم من غير تقديم رسول ومن غير م و ا ع د ة ومواباه و أ ن ه لا ي أ ت ي في شتاء دون صيف ولا في صيف دون شتاء ولا في نهار دون ليل ولا في ليل دون نهار ولا ي أ ت ي في الصبا دون المشيخ ولا في المشيخ دون الصبا فالكل نفس يمكن أ ن ي أ ت ي ه ا الموت ف ق ه ف إ ن لم يكن الموت ف ج أ ة فالمرض لا م ح ا ل ة ف ج أ ة ثم إ ن المرض يفضي إ ل ى الموت فما ل ك لا تستعدين للموت وهو أ ق ر ب من حبل الوريد إ ن ه م يرونه بعيدا ونراه ق ر ي ب ا قال الله سبحانه وتعالى ف إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن أمهل نفسه و ترك لها حبلها على غاربها ساتوب غدا ساتوب بعد غدا أ ن ا لازلت صغير أ ن ا لازلت شاب أ ن ا لازلت فقير أ ن ا لازلت الموت ليس فيه ت خ ي ر ولا ي أ ت ي بنذير ولا ي أ ت ي بيه و ل شيء نهي ا ت ص ل ب او ي ج ي ك تلفون ترابت موت بعد ش ذ ا أو و ن ه ب ي ج ي ك ملك من ا ل م ل ا ئ ك ة يقول انتبه اليوم ا ل ا س ل ا ن ي اي تب ابدا الموت على كل نفس صغير وكبير مريض وبخير قد ب عندنا ض الأوقات ي ع ي ع ن مريض يحتضر ويموت الممرض قبل أ ن يموت المريض فلا بد أ ن ا ل إ ن س ا ن يكون يعني واعي إ ل ى هذا الشيء يعرف أ ن هذا مصيرة ه مصير والعياذ بالله ل أ ن النار إ ذ ا ق دخل د ه ا ا ل إ ن س ا ن ما في مجال و إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن على غير توبه ما في مجال رب ارجعون لعلي اعمل صالح ع ن خلاص انتهى م عذاب ل ابدي ل ل ه ع ذ ا أ ب كرمدي و إ ه ا ن ة و ح ج ا ر ة و ق ذ ا ر ة يعني إ ن س ا ن يكون بين الدم بين ا ل ص د ي د بين القيح بين, بين كل و ا ل ع ي ا ل بالله فهكذا م ع ا م ل ة أ ه ل الزهد و ا ل ع ب ا د ة في ع س ا ب أ ن ف س ه م وتوبيخها ف إ ن مطلبهم من ا ل م ن ا ج ا ة الاسترضاء ولكن المطلب من م ن ا ج ا ت ا ل ل ه سبحانه وتعالى يرى الوقت المناجات س ب ل م ن ا ا ل ل ه س ب ح ا ن ه والله ت ع ى ي رضاء ا ل ل سبحانه وتعالى و ي ق ر ض الله ا سبحانه وتعالى و ر ض ا الله سبحانه وتعالى ي أ ت ي مع ا ل ت و ب ة و ا ل ت و ب ة ت أ ت ي مع ا ل ا س ت غ ف ا ر و ا ل ا ر ا ق و ا ر يأتي م ع ا ل إ ق ر ا ر و ا ل إ ق ر ا ر يأتي ع ن د م ا يكون ا ل إ ن س ا ن ع ا ق ل ع ن د م ا يكون ا ل إ ن س ا ن ع ا ق ل ف ه و يقر ب أ خ ط ا ئ ه و ل ذ ل ك إ و ا ل ا ا ل إ ن س ا ن ج ا ء ي ع ت ذ ر م ن و إ ذ ا ل م ي ق و ر ب خ ط ا ل ل ع ر ا ق ب ل م ن ا فكذلك ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اقر ب خ ط أ ه سهله ا ل م س أ ل ة إ ذ ا اقر ا ل إ ن س ا ن ب ا ل خ ط أ اللهم اني أ خ ط ي اللهم اغفر لي اللهم اني ارتكبت ذنوب وارتكبت مخازي اغفر لي ف أ ن ي لا اعود إ ل ي ه ا فهذا هو التقرير ف ا ل إ ن س ا ن المناجاه هي الاسترضاء ا ل إ ن س ا ن يناجي الله سبحانه وتعالى لاسترضاء الله سبحانه وتعالى ومقصودهم من ا ل م ع ا ت ب ة التنبيه والاسترعاء فمن أ ه م ل ا ل م ع ا ت ب ة و ا ل م ن ا ج ا ة لم يكن لنفسه مراعيا ويوشك ان لا يكون الله تعالى عنه راضيا ف نسال الله تعالى م ع ر ف ة م ح ب ق ة ب أ ح و ا ل النفس وغرورها إ ذ ن النفس ا لاماره بالسوء يجب ا ل إ ن س ا ن أ ن يكبحها يجب أ ن يتعامل مع النفس ب ع ق ل ا ن ي ة يتعامل مع النفس بما بالمصير المحتوم الذي سيصل إ ل ي ه يتعامل مع النفس ب أ ن ه ا ل آ ن ينظر إ ل ى النار و أ ن ليس أ م ا م ه وقت قال النبي صلى الله عليه وعلى ل ا ه ليصلي أ ح د ك م صلاه موده يجب ن الآن ي صلينا ا ل ف ر ي ج أ ن نصل ح ن ن ي الفجر ونحن قاطعين أ ن ن ح ن لن نصلي الظهر إ ل ا وقد مثنى ولذلك يصلي ا ل إ ن س ا ن ص ل ا ة موده ولذلك ا ل إ ن س ا ن لو كان في س ا ح ة ا ل إ ع د ا م وقالوا له ما تريد ق ا ل أ ر ي د أ ن أ ص ل ي لله ركعتين وقد هو يرى س ي ف وخلاص يعني يصلي ركعتين بكل إ خ ل ا ص وتجرد وكذا فكذلك ص ل ا ة يجب علينا في كل ص ل ا ة سواء فرض أ و ن ا ز ل ة أ ن نصلي ه ا ص ل ا ة موده ص ل ا ة من ينتظر الموت في تلك ا ل ل ح ظ ة ص ل ا ة من يريد أ ن يقابل الله سبحانه وتعالى بهذه ا ل ص ل ا ة لا يستحي من أ ن يبدو بهذه ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة من تقول لك صلاته حفظك الله كما حفظتني لا من تقول لك صلاته ضيعك الله كما ضيعتني ل أ ن ا ل ص ل ا ة نفسها تحاسب صاحبها أ م ا أ ن تكون ص ل ا ة م ق ب و ل ة بخشوع و ط م أ ن ي ن ة لا بتلفت ولا ب يعني ا ل إ ن س ا ن ج ا ل س ب ان ر يكون ه ن ا ف ا ل صلاه ة ويقولون ا ان يكون هناك و ا صلاه ويقولون ان هناك صلاه ويقولون ان هناك تدعي عليه فإن كانت صلاه تامة و ا ويقولون ان ا هناك صلاه ويقولون ان هناك ك صلاه الباب السادس في بيان التوكل من م ق ا ل ة المنجيات وهو مقام عظيم من مقام ما هو من مقاله من مقامات المنجيات وهو مقام عظيم من مقامات ا ل أ ب ر ا ر التوكل التوكل لا ي أ ت ي ب س ه و ل ة وقبل الخوض فيما نريده من بيان مقاصده و أ ح ك ا م ه نذكر م ق ا ل ة الشيوخ في ح ق ي ق ة التوكل قال الذنون التوكل هو خلع ا ل أ ر ب ا ب وقطع ا ل أ س ب ا ب خلع ا ل أ ر ب ا ب لا, لا لا رب إ ل ا الله سبحانه وتعالى هو خلع ا ل أ ر ب ا ب وقطع ا ل أ س ب ا ب شطع ا ل أ س ب ا ب الى الناس إ ل ى غير الله سبحانه وتعالى يجعل سببها ع ل ا ق ة كلها بالله سبحانه وتعالى فقوله خلع ا ل أ ر ب ا ب إ ش ا ر ة إ ل ى التوحيد وقوله قطع ا ل أ س ب ا ب إ ش ا ر ة إ ل ى ا ل أ ع م ا ل وتعليقها بالله تعالى وقال بعض الزهاد هو التعلق بالله تعالى في كل الأحوال. وقال آخرون التوكل ع تعالى ل بالله كل ل ق ا في أ ح ا وقال ا ل ل آخرون و ت اضطراب بغير سكون وسكون بغير اضطراب. واراد س ك و ن بغير ض ط ب و أ ر ا بقوله سكون من غير اضطراب أ ر ا د به سكون القلب إ ل ى الله تعالى وقوله اضطراب من غير سكون إ ش ا ر ة إ ل ى خدعه إ ل ى الله تعالى وابتهاله وتضرعه وحكي عن أ ب ي بكر الدجاج أ ن ه قال التوكل ثلاث درجات التفويض ثم التسليم ثم الصبر تفويض الامر الى الله ثم التسليم بما أ ت ى من الله سبحانه وتعالى ثم الصبر على ما أ ت ى والمختار في ح ق ي ق ة التوكل أ ن ه إ ل ق ا ء ا ل أ م و ر إ ل ى الله تعالى في كل ا ل أ ح و ا ل ف إ ذ ا عرفت هذا فلنذكر ف ض ي ل ة التوكل ثم نذكر حال ا ل ا ز د خ ا ر ثم نرجفه بذكر آ د ا ب المتوكلين في امتعتهم فهذه تنبيهات ث ل ا ث ة التنبيه ا ل أ وقال ل فضيلة التوكل ثلاث الجهة الأولى الآيات ل في بيان جهات ا من وظهوره ر آ ن ي ة و ه ذ ك ق و ه تعالى وعلا ى ل ل ل ه ف ت و و ك الله و و ق ه ت ع ا ى على ل ل ا توكلنا تعالى وقوله وعلى الله فتوكل ل ي المؤمنون و ق و ل ه تعالى ومن يتوكل على الله فهو ح س ب ه و ق و ل ه تعالى و ع ل ى الله فتوكل ل ي المتوكلون وقوله تعالى إ ن الله يحب المتوكلين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله ف إ ن الله عزيز حكيم وقال تعالى إ ن الذين تدعون من دون الله عباد انثاركم اراد أ ن كل ما سوى الله فهو عبد م س خ ر فكيف تطلب منه حاجتك وتتوكل عليه وقال تعالى إ ن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وكل ما ذكره الله تعالى في ا ل ق ر آ ن من التوحيد فهو تنبيه على قطع ا ل م ل ا ح ظ ة من ا ل أ غ ي ا ر والتوكل على الواحد القهار إ ذ ن هذا في ا ل ق ر آ ن ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل أ خ ب ا ر فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و فيما رواه عنه ابن مسعود ر أ ي ت ا ل أ م م ب الموسم ف ر أ ي ت أ م ت ي قد ملاوا السهل والجبل ف أ ع ج ب ن ي كثرتهم وهيئتهم فقيل لي أ ر ا ض ي ت فقلت نعم فقال ومع هؤلاء سبعون أ ل ف ا يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب قيل ومن هم يا رسول الله قال الذين لا ي ك ت و ن ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاش ة بن م ح س ن فقال ادعو الله يا رسول الله ان يجعلني منهم, سبعين الألف قال أنت منهم فقام آ خ ر فقالت الله ان يجعلني منهم قال ت ب غ ك بها ع ك ا ش ة منهم المتوكلون على الله لا يتطيرون أ ن ا أ ت ط ي ر بفلان إ ذ ا ق ا ب ل ت ه ولا إ ذ ا خ ر ي ت وقابلتني واحد أ عوار ط ي ر ت ه ولا إ ذ ا خ ر ي ت وقابلتني واحد مسكين ودشت اليوم النيل ب ل م ي ل ة على مقاله ا ولا خ ر ي ت وجيت ا ل س ي ا ر ة مثلا منشره ق ل الله قام في القيامه ولا خ ر ي ت و أ ي شيء هذا من هذا التطير يتطير ا ل إ ن س ا ن و الاصل ا ن ه لا بد من التوكل على الله سبحانه و تعالى في كل الحالات نعم و قال صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقدو ا خماصا وتروحو بطانه لو توكلتم على الله سبحانه و تعالى حق توكله مثل الطير الطير يخرج متوكل على الله سبحانه وتعالى يخرج خماص جوع وتعود شبع من الله سبحانه ما、أربع. لا ق و ة ولا بشد وقال صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و من انقطع إ ل ى الله كفاه الله كل مؤنى ورزقه من حيث لا يحتسب من انقطع إ ل ى الله يعني من جعل رزقه إ ل ى الله ما معنى أ ن م ا ب ل ل يجلس في البيت يقول يا الله اني أ ن ا خلاص إ ل ي ك لا يعمل لكن يخرج إلى ا ل ع م ل بهذا اللسان ه ب ح ه و تعالى و ب أ ن هذا ا ل ع م ل هو ل ر ض اللسان ء ا ه ب ح ه و تعالى و لكت ث و ت يومه و بوت أ و ل ا د ه و بوت م ن فهذا م ت و ك ل ع ل ى الله سبحانه و تعالى من, من ان قطع إلى الله كفى الله ك ل م ن ذ ورزقه من حيث لا يحتفل و من ان ي ا و ك ل ه الله إ ل ي ه ا من قال الله ن ي أ ت ف ل عن و ظ ي ف ة أ ل لي رزق ن ي ق و ل ن ان الله ل ى ا ل ل ه و ت ق ف ا ل ل ه و ا ج ع ل ا ل أ م و ر ك ل ه ا ل ل ه ي ق و ل و ان الله ق ل ن ا ل ا ت ع م ل و ن ان ل ل ه ي و إ و ر ان الله و ل و ان و ك ذ ا ل ل و ل و ن ان ا ل ل و ل ن ان الله و ل و ا ل ل ه ي ق و ل و ان ل ل ه ي ق و ل و ان ل ل ه يقولون ا ل ل ه يقولون ا الله ك ف و و ن ان الله يقولون ا ل ه يقولون ان ا ل ه يقولون ان الله يقولون ل ل ه ي ل و ا ل ل ه ي ق و ل و ا ل ل ه ي ق و ل ا ل ل ه يقولون ا ل د ن ي ا و ل ا الله يقولون ا ل ل ه ي ق و ل ن ا الله ي و ل و ن ان الله و ل و ن ا الله ع ل و ه ي و ل ل ه و ل ل ل ه و ل ن ل ل ه ي ن ان ا ل ه ي ان ا ل ان الله ل خ ص ا ف ة ي ع ن ي ف ق ر حاجة ما وقال ج د و ا شيء قال قوموا ا إلى ل صلى ا فبهذا أمرني ربي حيث قال وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال ة ربي أهلك أمرني وأمر حيث ل ص الله عليه وآله وسلم لم يتوكل من ا ك ت و ى و ا س ت ر ق ى من ذهب إ ل ى الطبيب أ و ذهب إ ل ى المعان أ و ذهب إ ل ى الذي يفوي أ و الذي يرقى, يرقى وذهب إ ل ي ه وهو متوكل عليه يعتقد أ ن العلاج والشفاء من هذا الشخص من هذا الطبيب أ و من هذا الكوي أ و من هذه ا ل ر ق ي ة فهذا و العياذ بالله توكل على غير الله لكن خرج إ ل ى الطبيب وهو يقول ان الشافي هو الله ولكن هذا هو س ب ب فمن أ ن ز ل ا ل د ا ء أ ن ز ل الدواء والطبيب هو سبب والكوي هو سبب و ا ل ر ق ي ة هي سبب ولكن ه ي ا ل أ ص ل ولكن ه ي ا ك افضل من اجل ن يكون هناك ا ف ل من اجل ان يكون هناك افضل م اجل ان ي أ و ن هناك افضل ج ل ان يكون هناك ا ل ج ل ان يكون ه ن ا ل من ل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ب ك و ن هناك افضل من اجل ان ي ك ا ك ا ف ض من اجل ان ك ه ا ل افضل من اجل ان يكون هناك ا ف ل من اجل ان ك ا ل افضل م اجل ان يكون ه ن ا ا ل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ا ي ع و ن ه ن م ك افضل من اجل ان يكون هناك افضللل الجهه الثانيه وهناك البعض يرى ان لا يتعالج, يتعالج. ويترك ا ل أ م ر تقربني الى الله او كذا ولكن الله سبحانه وتعالى أ م ر ن ا أ م ر ر ل ه امرنا ا ل ب ح ث عن العلاج والدواء حتى ا ل إ ن س ا ن يستطيع أ ن يكون لكن إ ذ ا يستطيع أ ن يتحمل ه ذ ا شيء ر ج ع ل بشرط ان يتحمل وهو ناوي ل ه ن ي ة و ن ي تحملت هذا ا ل أ ل م لله سبحانه وتعالى مادام إ بلا تحمل لك ليا و س ا ع د ما بالله بالمستشفى ولا ذ ا ل من ع م ل ي ه ولا ذ ا ل م ن م خ و ى ولا ذ ا ل ل ه لا بالله الجهه ا ل ث ا ل ث ة ا ل آ ث ا ر قال سعيد بن ج ب ي ر ل د غ ت ن ي عقرب أ ل كمت علي امي لترقيني أ ن ا واتيادي الراجي التي لم ت ل ت ق وقال بعض الحكماء يعني قال أ ن ا يعني بس من ه الواجد ة ما ي ر غ ي ع ط ي أ م ه و ق ل د ق ت ه ا أ ج ر ب ق ا ل تقول لا ه ل بد ي ع ن يجيب لك واحد يلقي فترك اللي في ه ا ا ل د ق ة و أ ع ط ه الثاني ا اساس أ ن هيبقى ا ل أ ل م في ه ق ر ب ة إ ل ى الله سبحانه وتعالى وقال بعض الحكماء العلماء لا يشغلنك المضمون من الرزق عن المفروض من العمل عليه وهذا ا ل ل ي احنا فيه ذلك لا يشغلنك المضمون من الرزق ل أ ن الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما ت و ع د و ن اخرجوا ابحثوا عنه لكن لا تدعوا ما أ م ر ن ا ك م به من ا ل ص ل ا ة من الالتزام من ا ل ط ا ع ة ولذلك ا ل آ ن الناس يعني انظروا ا ل آ ن العمل وقت ا ل و ظ ي ف ة وقت الدوام كلنا موقفين عليه كل واحد مسوي ا ل س ا ع ة عشان يمديه يوصل المكان اللي هو يبغاه سواء طالب سواء موظف سواء أ ي شيء لكن الصلاه شفت علم خ م س ة ع ج ر ما حد ف ي ا ل د ع و ه ولا أ ح د حتى من ا ل أ س ر ة أ م ا ل م ا ل م ا ذ ل م ا ذ ل م ا ذ ل م ا ل ه ا ذ ا م ا ذ ا ل ك ن ج ا لماذا ل م ا ذ م ق ا م ت نفسك سرح وظيفة ل م ا ج ا ل م ا ا ل م ا ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا و م ا ذ ا ل م ا ل م ا ل م ا ذ لماذا لماذا ل ا ذ ا لماذا لماذا ل ا و ل ا ذ ا لماذا ل م ا ذ ل ا ذ ا لماذا لماذا ل ا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا ن ا ل م ا ن ا ل م ا ل م ا ذ و لماذا ل م ا لماذا ل ا لماذا لماذا لماذا ل م ا ل م ا ا ل ا ذ ا لماذا ل م ا ل م ا ا ل م ا لماذا ل ا ذ ا لماذا ل م ا ا ل م ا ل م ل م ا ل م م ا ل ل م و أ م ا المضمون الذي هو ا ل ر ز ق من الله سبحانه وتعالى فعنديناهم بسناته و و وقرأ ك ل على الحي الذي ل نعم وقرأ بعض ا ز ا د وتوكل على الحي الذي لا يموت إ ل ى آ خ ر ه ا فقال لا ينبغي للعبد بعد, هذا بعد هذه ا ل آ ي ة أ ن ي ل ج أ إ ل ى أ ح د غير الله تعالى قال يا حبنا م ع ا في و ج و د العبد في و ج و د العبد الرزق بغير طلب د ل ا ل ة على أ ن الرزق مامور بطلب العبد يعني قال احدهم قال يعني كيف ي أ ت ي رزق ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان ق د ه و مرموز قال من حيث ي أ ت ي إ ل ي ه الموت ما دام من الموت ي أ ت ي إ ل ي ه فرزق ي أ ت ي إ ل ي ه وقال إ ب ر ا ه ي م ب ن ادم س أ ز ب ع ض الرهبان من أ ي ن ت أ ك ل فقال ليس العلم عندي ولكن س ر ب ي من أ ي ن يطعمني فلا ت س أ ل ن ي انا عليه اشرح وابحث والله شكراك على يسوب العمل يسوب يسوب كل شيء وقال ا ل شكراك بعضهم متى, رضي متى رضيت الله وكيلا وجت إ ل ى كل خير سبيلا وقال اويس القرني رضي الله عنه اغفل لهذه القلوب فقد خالطها الشك فما, فما تنتفع بالموعظه ة ا ل ت ن ب ي الثاني في بيان الاجخاص في حكم اعلم أ ن النفوس خلقت م ط ب و ع ة على الحرص و م ط ي ع ة له ويكاد أ ن يكون ذلك م ن ا ق ض ا للتوكل فمن حصل له مال ب إ ر ث أ و كسب أ و بسبب من ا ل أ س ب ا ب فله في ادخاره ثلاثه احوال من كان معه مال حصل عليه سواء ب إ ر ث أ و بكسب أ و شيء وعلى ثلاثه احوال ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن ي أ خ ذ ق د ر ح ا ج ة منه في الوقت ف ي أ ك ل إ ن كان جائعا ً ويلبس إ ن كان عاريا ً ويشتري إ ن كان محتاجا ً إ ل ي ه ويفرج الباقي في الحال ولا ي أ خ ذ ولا يدخر إ ل ا المقدار الذي يستحق ه ويحتاج إ ل ي ه فهذا هو ا ل و ف ا ء ب م و ج ب التوكل تحديدا ً وهي ا ل د ر ج ة العليا من بات ومعه بوتا يومه ف ك أ ن م ا حيزت له الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالله قوت يوم هو لازم معه حق س ن ة الكيس رز او الكرتون حليب من... لا هذا, هذا بالشكل ما عنده إ ل ا قوت يوم ومعه رز لكن أ خ ذ ما ي س ي ه اليوم و هو فرق الباقي هذا ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى نمشي ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م ق ا ب ل ة لهذه وهي ا ل م خ ر ج ة عن حدود ا ل ت و ص ل أ ن يدخر ل س ن ة فما فوقها فهذا ليس من التوكل في ورد ولا صدر وقد قيل أ ن ه لا يدخر من الحيوانات إ ل ا ث ل ا ث ة الفاره و ا ل ن م ل ة وابن آ د م وهو أ ح ر ص ه ا و أ ع ظ م ه ا في ا ل ا د خ ا ء ا ل ح ا ل ة الثالثه ان يدخر ل أ ر ب ع ي ن يوما فما دونها فهذا هل ي ج ب حرمانه على المقام المحمود الموعود في ا ل آ خ ر ة ل المتوكلين ف ي ه تردد وقد ذهب بعض الزهاد إ ل ى أ ن ه ي خ ر ج ه عن حد التوكل وذهب آ خ ر و ن إ ل ى أ ن ه لا يخرج بهذا القدر عن حد التوكل وقال آ خ ر و ن لا يخرج ب ا ل ز ي ا د ة على ا ل أ ر ب ع ي ن عن حد التوكل والمختار أ ن التوكل بترك الادخار لا يتحدق إ ل ا ب ق ص ر الامل ف ا ل ش أ ن كله في تكسير الامل فمن طال امله ف س ر ح ر ص ه ومن قل امله قل ح ر ص ه وحسن عمله و ذ ك ر التنبيه ا ل ث ا ل ث في بيان آ د ا ب المتوكلين في تصرفاتهم و أ ح و ا ل ه م اعلم أ ن للمتوكلين آ د ا ب ا نذكرها ا ل ا د ب ا ل أ و ل أ ن يغلق بابه ولا يستقصي في أ س ب ا ب الحفظ كالتماسه الجيران بالحفظ لمتاعه ونحو جمعه في مغاليك ك ث ي ر ة ولكن كان مالك ا بن دينار لا يغلق بابه ولكن يشده بخير ويقول لولا الكلاب ما شدته ا ل أ د ب الثاني الا يترك في البيت متاع ا يحرص عليه من السراج فيكون سببا في شرقهم و إ ق د ا م ه م عليه ل أ ن إ م س ا ك له يكون داعيا لهيجان رغبتهم فيه لا يجو مع شيء في البيت وهذا بعيد عندنا ا ل أ د ب الثالث أ ن كلما يضطر إ ل ى تركه في البيت ينبغي أن ينوي ب غ ي ي أن ن عند خروجه الرضا بما يقضيه الله تعالى من تصريف طارق عليه و ي ق و ل في ن ف س ه م ان أخذه فهو السرق من م من ه ف ي حل و س ع ة أو ه و في سبيل ا ل ل تعالى ه فإن ك ا ن ف ق ي ر ا ف ه ويقولون ع ل ه ص د ة إ ن م يشتغط ف ه أولى ي ع ي ه ذ ان هو بأجو هناك تشجيع للسرق ل ل و ف ا ب ا ل م ع ا ص ي يعني ب ا ل ع ك س ا ل ل ه سبحانه و ت ع ا السرق ل ى أمر أن ي د ه و ل ك ن ه ذ ان م باب ا ل ت و ك افعاله و ت ع ا ل ى ق ا ل إ ذ ان ك ا ه ذ ا السرق ك ا ف ع ن ي م ا سرق إ ل ا ل ل ح ا ج ة فهو في حلم ا إ ذ ا كان سارق لايستر لا ا ل أ د ب الرابع إ ذ ا وجد المال قد كسرق يروح ل ل ش ر ط ة يبلل والله يهل ع ل ي ه كم خدمه كم دعوه كم كذا إ ذ ا وجد المال قد كسرق فينبغي الا يحزن بل يفرح إ ن أ م ك ن ه ذلك ويقول لولا ان ا ل خ ي ر ة كانت في ذ ل ك لما سلبه الله تعالى ثم انه إ ذ ا لم يجعله في سبيل الله فلا يبالغ في طلب ه ولا في إ س ا ء ة الظن بالمسلمين و إ ن كان قد جعله في سبيل الله فيترك طلبه ف إ ن ه قد قدمه ذخيره لنفسه ا ل آ خ ر ة ف إ ن اعيد عليه ف ا ل أ و ل ى الا يقبله بعد جعله لله و إ ن قبله فهو ملك في ظاهر الشرع ل أ ن الملك لا يزول ب ا ل ن ي ة ولكن غير محبوب عند المتوكلين ا ل أ د ب الخامس وهو أ ق ل الدرجات أن ل ا يدعو على السارج الذي ظلم ه ب ا ل آ خ ر ف إ ن فعل بطل توكله ودل ذلك على كراهته و ت أ س ف ه على ما فات وبطل ذ ه د ه و إ ن بالغ في الدعاء بطل اجره فيما اصيب به ففي, الخي... ففي الخبر من دعا على ظالم فقد انتصر وحكي عن الربيع بن خثين أ ن ه سئق له فرد وكان ثمنه عشرين أ ل ف ا وكان قائما يصلي فلم ي ك ف ع صلاته ولم ينزعج بطلبه فجاء قوم يعزونه يعز يعز يعز يعز يعز يعز يعز يعز فقال أ ن ا قد كنت ر أ ي ت ه وهو يحل وهو يربط قيل فما منعك ان تزجره قال كنت فيما هو أ ح ب إ ل ي من ذلك يعني ا ل ص ل ا ة قال فجعلوا يدعون على ا ل س ا ر ك فقال لا تفعلوا وقولوا خيرا ف إ ن ي قد كنت جعلته صدق عليك ه الله إن ت ق <تصفيق> <ما بحيث> <تصفيق> الله الباب السادس ان يكون أن يكون مغتملا ل أ ج ل السارق في عصيانه وتعرض ه ل ع ق ا ب الله ويشكر الله إذ جعله مظلوما ولم يجعله ظالما و ج ع ل ذلك نقصانا في دنياه لا في دينه ف ق د ش ا بعض ا ل ن ا س إلى عالم أ ن ه قطع عليه ا ل ط ر ي ق و أ ن ه غمكا فانه غمكا ف و ن ه غ م ا ل ا ف ق ا ل ل ه إن لم ي ك ن غمكا ف ن ه ق م ك ا فانه غمكا فانه غمكا فانه غمكا فانه غمكا فانه غمكا فانه غ م ي ا فانه غمكا فانه غمكا فانت غ م و ا فانت غمكا فانت ي م ك ا ف ا ن ما غمكا فانت غمكا فانت غ ه ذ ا فانت غمكا فانت غمكا ف ي ن ت غمكا فانت غمكا فانت غمكا فانت غمكا فانت غ م ن ه من يستحل هذا أ ك ث ر نعم وسرق وسرق من بعض ه ل الزهاده دنانير وهو يطوف بالبيت فراه أ ب و ه وهو يبكي ويحزن فقال أ ع ل ى الدنانير تبكي قال لا والله ولكن على المسكين ف إ ن ه ي س أ ل يوم ا ل ق ي ا م ة ولا تكن له ح ج ة وقد نجز غرضنا مما أ ر د ن ا من معاني التوكل و أ ح ك ا م ه ولكن هذا هو التوكل على الله واتعلمه ل و ا ت ع ا ل ى إذن ه ذ ا ه و ا ل ت و ك ل ع ل ى ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ا ل م س أ ل ة م ه و ا ت ع ل ى قدر ا ل ع م ل فكل م ا ك ا ن ع م ل ا ل إ ن س ا ن ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى كل م ا ك ا ن ا ل م ن ا ج ه و ا ل ت و ا ص ل م ع ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ب س ه و ل ة و ك ل م ا ك ا ن ا ل إ ن س ا ت ع ل م ه واتعلمه واتعلمه واتعلمه واتعلمه و ا ت ع ن م ه واتعلمه و ا ت ع ل ا ه واتعلمه وتعلمه وكذلك م ع الله سبحانه وتعالى إ ذ ا كان ما معك عمل ص ل ا ة ف ي ر م ن ت ظ م ة و ص ل ا ة ممتازه ا ب و ل ف ي ه او أ ص ل ا ة ما بلغت ا ب ق ى ت ر ي د ت ر ض ي ف لان ت ر ض ي أ ب و ك ت ر ض ي أ خ و ك ت ر ض ي أ م ك ت ر ض ي الناس هذه ما ه ي ص ل ا ة لو ص ل ي ت أ ل ف ر ع ة ما ب ا ل ه معك في ه ا ل ع ا ة لكن إن كان ص ل ا ة لله و ب أ د ب مع الله و ي ت أ د ب مع الله سبحانه وتعالى فهذه ا ل ص ل ا ة تعتبر لك أ ف ض ل من كل ما في الدنيا كلها لا تساوي ر ك ع ة الدنيا كلها بما فيها لا تساوي ركعه من هذه ا ل ر ك ع ا ت إ ذ ا كانت مخلطه لله سبحانه、وتعالى. فالتوكل على الله سبحانه ا و ت ع لا ى ل يعني التواكل هناك فرق بين التوكل على الله وبين التواكل أ ج ي ق ج ل س ن ا يكون ه ي ا ل مسجد و ل ا ف ي ب ي ت و ق و ل أ ن ا م ت و ك لكي ي ا ل ل ه ي ا ك ل س ج د لكي يكون هناك م س ج ا ل س ي ي ل و ن هناك م س د لكي ي م و ن ه ذ ا ي س م ى التوافل قال أ ن ت م أ ت د لكي يكون ه ا ل مسجد ورأى ف ي ه م ج م و ع ة ق ا ل م ا ذ ا ت ف ع ل و ن ه م ا ت خ ر ج و ا ت ع م ل و ن ه م ا ك م س ج ا ت ش ت غ ل و ن ه ن ا ل ل س ج د لكي يكون ا م ت و د لكي يكون ا ل ل ه ج ا لكي ي ن ه ن ا ل مسجد قال أ ن ت م ا ل مسجد ل و ن على ا ل ن ا س ت ن ل ك ي و ن ا ل ن ا س هذا ي ع ط ي و ه ذ ا ي م س ج ل ل س ه متوكلون على الله الله سبحانه وتعالى من أ ر ا د التوكل على الله يعمل يخرج يعمل توكل على الله سواء في ص ل ا ة أ و في الرزق او في كذا انا عمل ل أ ن الله سبحانه وتعالى ا ل إ س ل ا م دين العمل ليس دين التكاسل وليس دين ا ل ب ط ا ل ة ودين العاطلين ونجلس يا كريم اجلس ا ل إ ن س ا ن ماديده و ي ه ي ن ن ف س ه و ي ه ي ن يعني كرمتي ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى كرماته لا بد أ ن انسان ل إ يبحث و ل ذ ل ك ك ل ما بحث ا ل إ ن س ا ن سهل الله لا ر ز ق ه و ل ك ن ح ت ى ف ي ا ل بحثا ل ع م ل ي ك و ن ا ل إ ن س ا ن يني ة خ ا ل ي ة ل ل ه س ب ح ا ن ه و تعالى ما يبحث عن ما يرزق عنا فنسأل الله سبحانه و تعالى استغرقوا استدادوا مبارك على سيدنا وعلى الطيبين والطاهرين وعلى محمد اللهم على اللهم ا غ ف ر ذ ن ا في المرسلين ا ا و ف ن ا و ل م ر س ا ت ن ا وفي المرسلين وفي المرسلين وفي ا و ا ر س ل ي ن وفي المرسلين وفي ا المرسلين وفي المرسلين و ف ر المرسلين وفي المرسلين وفي المرسلين وفي ا ل م ر س م ي ن وفي المرسلين وفي ا ل م و س ل على ي ن وفي المرسلين وفي المرسلين